شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة ويتأذ الزكاة صوم رمضان وحج البيت حديث متفق عليه قال كتاب الزكاة يعني ولكن لم يضع لها تعريف فنشوف الزكاة معناه في لغة العرب ومعناه إيه في الاصطلاح الزكاة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع يقول ابن حجر رحمه الله فتح الباري شرح صحيح البخاري الذكاء في اللغة بمعنى النماء، الذكاء في اللغة بمعنى النماء، يقال ذك الزرع إذا نما، ذك الزرع إذا نما، وترد أيضا في المال، وترد أيضا بمعنى التطهير، وشرعًا تأتي بالاعتبارين، تأتي بمعنى النماء وتأتي بمعنى التطهير. أما معناها الأول وهو النماء، فلأن إخراجها سبب للنماء في المال أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر يكثر أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراع ذا بالنسبة لهذا الأمر الأول وهو معناها بالنسبة للنماء ودليل ذلك قال النبي عليه الصلاة ما نقص مال من صدقة ولأنه يضاعف ثوابها كما جاء في الحديث إن الله رب الصدقة كما جاء في هذا الحديث إن الله يعني يربي الصدقة حتى تكون كالجبل أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بالنسبة للمعنى الآخر أو الاعتبار الآخر بمعنى التطهير فلأنها طهرة طهرة للنفس من رزلة البخل وتطهير من الذنوب وهي الركن الثالث من أركان الإسلام لا كلام ابن حجر رحمه الله فتح الباري بيقول ابن العربي المالكي تطلق الزكاة على الصدقة تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة وعلى المنظورة وعالمنظورة وعلى, وعلى النفقة يب الزكاة تطلق على ذلك كل وتطلق على الحق تطلق على الحق وأما تعرفوها في الشرع فهي إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير أو إلى فقير أو نحوه غير هاشمي ولا مطلبي يعني لا يكون من بني هاشم ولا يكون من بني المطلب ده بالنسبة لكلام العربي المالكي رحمه الله برضو بيقول في الموسوعة الفقهية الكويتية الزكاة في اللغة بمعنى النماء مع النماء والزيادة من زك يزكو زكاة وزكاء من زك يزكو زكاة وزكاء ومنه قول, قول علي رضي الله عنهم العلم يزكو بالإنفاق العلم يزكو بالإنفاق برضو جاء معنى الزكاة بمعنى الصلاح الزكاة بمعنى الصلاح كما قال عز وجل فأرادنا أن يبدلهم ربهما خيرا منه زكاة, زكاة قال الفراء أي صلاحا وقال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ما زك يعني ما صلح, ما صلح ومنه قول تبارك وتعالى ولكن الله يزكي ما يشاء ولكن الله يزكي ما يشاء أي يصلح ما يشاء دا في المعنى أما أيضا في الاصطلاح يطلق على أداء حق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص ويُعتبر في واجبه الحول والنصاب يعتبر في واجبه الحول والنصاب ده بمعنى الزكاة في اللغة ومعنى الزكاة في الشرع يقول ابن قدام رحمه الله الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنمي أنها تثمر المال وتنمي يقال زكى الزرع إذا كثر ريع وزكت النفقه إذا بولك, فيه إذا بولك فيه ده المعنى اللغة أما المعنى في الشرع يقول ابن قدام رحمه الله هي في الشريعة حق يجب في المال هي في الشريعة حق يجب في المال فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك ينصرف إلى ذلك المعنى التي فيها بالنسبة للغة معنا وبالنسبة للشرع نشوف كتاب المرارب يقول في إيه يقول كتاب الزكاة وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام لقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادات الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة ويتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت حديث متفق عليه قال شرط وجوبها خمسة أشياء شرط وجوبها خمسة أشياء يعني شرط وجوبها يعني لكي تجب الزكاة على الإنسان لابد أن يتوفر فيها أشياء إيه هم الخمس أشياء اللي بزكروهم يقول الإسلام والحريه وملك النصاب والملك التام وتمام الحول دي الخمس شروط اللي لكي يجب على الإنسان الزكاة لابد من توفر هذه الإيه الخمس شرط وجوبها بها خمسة أشياء أول شرط الإسلام الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا لا تجب على الكافر ولو مرتدا يبا لا تجب على الكافر مش معناها أن الله تبارك وتعالى لا يؤخذه عليه يوم القيام وإلا وإن كانت هي من فروع الإسلام ولكن على الراجح من كلام أهل العلم أن الكفار مخاطبون بالشريعة مخاطبون بفروع الإسلام يب لا يجب على الكافر بمعنى لا يجب أخذها منه يعني المصدق لا يجب عليه الذهاب إلى الكافر ولو مرتد وأخذ الزكاة منه ما معناه إن هو لا يجب عليه إبا تسقط ولا يؤخذ عليه القيامة هو مؤخذ عليه على الراجح من كلام أهل العلم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطع مسكين وكننا نحوض مع مع الخائضين إبا الكفار الراجح أنهم مخاطبون لفروع الشريعة وهذه منها إبا لا تجب على الكافر أي لا يجب أخذوه ولو هذا الكافر مرتد الكافر نوعين نوعان إما أن يكون كافر مرتد أو كافر أصل كافر أصلي أو كافر مرتد كافر الأصل إن هو مخلوق أو مولود إن هو كافر أما الإنسان المرتد عيازا بالله سأن كان مسلم وبعدين ارتد عن دين الإسلام إبلا لا تأخذ من الكافر الأصل ولا من المرتد يقول لأنها من فروع الإسلام لحديث معاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. ده حديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث معاذ إلى اليمن، ومعاذ كما نعلم أنه من أعلم الناس بالحلال والحرام، من أعلم الناس بالحلال والحرام. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. إلى أهل اليمن. ولكن علمه عليه الصلاة والسلام كيف يدعوهم وكيف يتدرج معه في الدعوة ودي برضه فقه الدعوة فقه الدعوة الله تبارك وتعالى لابد أن تفقه الإنسان لأمامك الإنسان هل هو على علم ولا على غير علم ولا هو من أهل الكتاب ولا هو مسلم ولا إيه بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ينبه يعني أن تريح لناس أهل جدل وأهل علم مش أي حد يبقى خلي حضر كويس وركز كويس وشوف أنت بتقول للناس دول إيه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يبقى الإنسان في باب الدعوة الله تبارك وتعالى من ثقه الدعوة يعلم الإنسان المدعو يطرى إنسان من أهل العلم ولا من أهل الجدل ولا من أهل الجهل ولا من أهل إيه بالضبط يبقى لابد الإنسان يفقه من يدعوه يفقه من يدعوه لكي يستطيع أن يسلك إليه, يستطيع ان يسلك اليه بدعوة فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم عليه, عليه وسلم فعلمهم معاذ رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إبّت التوحيد التوحيد أول يعني الإنسان يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى فإنهم أطعوق فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترض على فقراء أو فإن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فين أطعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدق يربى الإنسان ويعني يعلم فقه الدعوة ومن يدعو فلما رجع معاز إلى النبي وجده قد مات وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام ذا أول شرط من شروط الوجوب الإسلام الشرط الثاني الحرية الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملك على المباعد بقدر ملك يبى الحرية فلا تجب على الرقيق الرقيق العبيد رقيق الآن. لكن سلمنا فيه عبيد فيه إماء فيه كذا يبى لا تجب عليهم في قول أكثر أهل علم يقول فإن ملكه فإن ملكه شددوها عشان تنطقوا صح فإن مش ملكه فإن ملكه سيده مالا فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاة على سيده وهو مذهب سوفيان ويسحاق زميل إمام وعنهم رواة على الإمام أحمد رحمه الله قال لا لزكاة على واحد منهم يعني لسيد لا لزكاة على واحد منهم لسيد ولعبد قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك رحمة الله عليهم عونه علي الصورة إيه الصورة الإنسان يكون عبد يكون عبد ليس حر يبلى يجب عليه الزكاة لا يجب عليه الزكاة لأن العبد دعبر عن مال دعبر عن مال وهو ملك لسيده وهو, لسيد وهو ملك لسيد طيب سلمنا سيده ملك مال قال هذا المال لك يبقى أعطاه مال وملكوا مال هذا المال غير مستقر هذا المال ليس يعني ملكا تام ملكا تاما ولكن ما قاله لكل سيده بعد ذلك ما قالوا سيد طب سلمنا إن هو ملكوا مال هل يطر العبد يكون عليه زكاه هل يطر العبد يكون عليه زكاه بعد تملك السيد له بهذا المال لا يكون له إيه؟ لا يجب عليه الزكاه لا يجب عليه الإيه الزكاة. الزكاه طيب هل يجب على السيد بناء إن ذابد ولا عبد ملك لسيده هل يجب على السيد لا لا يجب على السيد ولا يجب على الإيه على العبد دفع حال إذا ملكوا سيده مال، إذا ملك السيد العبد مالا لا يجب على السيد هذا الإيه هذا المال تبليه لا يجب عليه تم كل كله ملكه لأن هذا المال أخرجه من يده اللي هو سيده إلى مين إلى هذا الإنسان العبد أو الأمه عند السيد ذا معنى كلامه يقول فإن ملكه مالا إن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاة على سيده هذا قول سفيان وإسحاق الرواية التانية لا زكاة على واحد منهم وده الصوف الصوفيها وده قول إمام ملك رحمه الله وأيضا قول ابن عمر وقول جاب يقول ولو مكاتبة ولو مكاتب لا زكاة عليه ولو مكاتب قال في الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور أبا ثور كان يقول بوجوب الزكاة على المكاتبة وعن جابر مرفوعاً ليس في مال مكاتب زكاه حتى يعطق ده يقول الشيخ العلباني بيقول ضعيف, ضعيف طيب المكاتب عبارة عن إيه المكاتب العبد المكاتب العبد المكاتب اللي هو سيده قاله يعني أنا أكاتبك على مال أكاتبك على مال يعني يكون السيد يساوي مثلاً قدر معين من المال فسيده يكاتبه على هذا المال يقول له روح اشتغل وأنا إيه وأنا يعني أحررك أو أعطقك فالعبد يذهب ليعمل، يذهب ليعمل ويأتي بهذا المال سيده، فيعطق إيه بعد سداد هذا المال. طيب هذا المكاتب يرى الملك بتاعه مستقر ولا ملك غير مستقر؟ غير مستقر، لأن المكاتب من الممكن أن يعجز نفسه. السيد يقول له اذهب فعمل يعجز نفسه ولا مش هعمل مش هشتغل. يبقى أصبح الآن المال بتاعه يرجع لمين؟ المال اللي اكتسبه يرجع إلى سيده. يبقى مع لهش مال الآن، مع ذكاء الآن. يباء الإنسان حتى لو مكاتب وهو هيعمل ويأتي بهذا المال ويكتسب هذا المال لا يجب عليه الزكاة لأنه يملك أن يعجز نفسه في وقت من الأوقات. طيب سلمنا هذا المكاتب مش خالص مش خالص يعني مش عبد كامل مبعض مبعض يعني نص حر ونص عبد نص حر ونص عبد يا ترى هل يجب عليه الزكاة ولا ما يجبش عليه الزكاة يعني إيه عبد نص يعني إيه يعني إيه إنسان نص عبد ونص حر ممكن انسان اثنان يشتركان في إنسان اثنان يشتركان في ملك إيه؟ في ملك انسان. عبد معين من العبيد أنا وأنت أنا أملك نصه وأنت تملك نص فواحد مننا يحرره له أنت حر النص التاع عند إيه حررته الشريعة ما تجيش كده ما تجيش نص حر ونص عبد ما ينفعش ما ينفحش نص حر يا إما كله عبد يا إما كله حر فبننظر شريعة بتنظر إلا حررته غني ولا فقير إذا كان غني يبقى العبد كله يحرر يبقى نلزمه أن يحرر النص التاني وبعدين أنا كشريكه أضمن أغرم له الايه؟ المال الأخ ده عشان ما يصيرش العبد نص حر ونص عبد طب سلمنا إنه فترة من فترات ظل على ذلك كان مبعض واحد حرره والله حرره كان مش, مش غني ليس, ايه؟ ليس غني ما يستطعش يحرر نصف الأخ طب أنا أعمل إيه أنا كعبد نص الآن عبد والنص طين حر طب لو ملكت مال, مال، يبى هذا المال الذي ملكته بالنصف الحر يجب عليه في الزكاة ده معنى كلامه لكن تاجبه على المبعض بقدر ملك يبى بقدر النصف بتاعي اللي هو أنا حر به وملكت المال يب أخرج زكاة مالي بجزئه الحر لتمام ملكه علي ده الشرط الثاني الشرط الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيره ما نقدرش نقول اكتر من كده. ملك النصاب تقريبا اللي قلت تحديدا خطا اللي قلت تحديدا بعض الاخوه يعني بيحاول يشتهد جدا يقول تحديدا في الاثنين هذا خطا ايش حد يقدر يقول تحديدا والا بيختلف ملك النصاب تقريبا في الاثمان تقريبا في لين في الاثمان وتحديدا في غيره تحديدا في في غيره في غيرها يب بالتحديد في سائمة إيه سائمة بهيمة الأنعام يب كل خمسة لهم كذا وكل عشر لهم كذا وكل خمسة عشر لهم كذا يب تحديدا في الإيه في غيرها من بهمة الأنعام في السائمة أما في الأثمان الذهب والفضة وما يقوم قومهما من الأموال وعروض التجارة وزال الأشياء يكون تحديد تقريبا وليس تحديد تقريبا وليس تحديد قال لما يأتي لما يأتي وتجب في ما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة إلا في السائمة وتجب على ما زاد أو في زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة روي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهم مخالف من صحاب يعني إيه؟ مسألة مهمة وكثير من الناس بيسأل مهمة والناس كثير فيها تجب في زاد على النصاب تجب في زاد على إيه على النصاب النصاب لو قلنا مثلا من لو ذكرنا النصاب نزهب هيكون يا ابن من الفضه يكون حوالي 595 جرام من الفضه او 600 جرام من الفضه طيب يا لو ذكرنا ان النصاب هيكون من الذهب هيكون حوالي كام 85 جرام او شيء طيب الان انا معايا 85 جرام من الذهب من الذهب يبقى يجب علي اخراج زكاه المال في اذا بلغ النصاب اللي هو 85 جرام من الذهب طب لا والله ده انا معايا 100 جرام من الذهب الان 100 من الذهب أطلع على المية ولا أطلع على 25 وأطرك الخمسة عشر لما يصبحوا كمان 85 يبقى أطلع على المية الآن اللي هما 100 جرام ولا أطلع على 85 بس بحيث أن 15 جراما الزائدة على 85 لم تبلغ النصاب أطلع على إيه طلع على على 100 جرام يبقى ده معنى كلامه فيما زاد على النصاب بالحساب كذلك لو ان انسان معه يعني معه مال المال بتاعه بلغ النصاب مال بتاعه بلغ النصاب وليكن 1000 2 عليه ربع العش 2.5% يبقى كل 1025 لا والله انا معايا 1000.5 انا معايا 1000.5 اطلع على الألف ونص ولا أطلع على ال1000 بس اطلع على الايه على ونص. طيب انا زكات مالي يعني انا بشغل 1000 جنيه سلمنا انا بشتغل ب1000 مشغل أو بـ بـ في الأرض بنتيهم الواحد يشغلهم فائل ألف جنيه مرة عليهم حول يبدي في الزكاة في الزكاة طيب ده هو الآن مرة على الحول الأصل المال الحول بس المكسب بمرش الحول شايل المكسب بعد سنة كان ألف ونص أما آخر الزكاة مالي أطلع على ألف ولا على ألف ونص على ألف إيه على ألف ونص خلي بالك كده بيقول ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب فيما زاد على النصاب بلايه بالحساب إلا في السائمة السائمة لا السائمة ما فاش فيما زاد بل. السائمة بأنصباء معينة إبه هي من 5 إلى 10 طيب من 5 إلى 9 ما ما شيء إبه فيما زاد في السائمة يب بساميل العلماء وقص بالسين أو بالصاع كلاهما صاع واقص أو واقص. يبقى الفرق اللي بين الفريضة والأخرى مع فش مفاز زكاة بخلاف الأموات خلاف ما زاد على النصاب فيه فيه الزكاة يقول الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل قسم ولا في حصة المضارب قبل إيه قبل القسمة الملك التام الملك التام يعني الملك المستقر يبا المال بتاعي أملكه ملكا تاما مستقر ملكا تاما مستقر يبا هو ملك وهذا الملك مستقر أملكه تحت يدي أولياء حق التصرف فيه يبا داما مستقر لا في مال أملكه ولكن غير مستقر عرض للنقص عرض للزوال عرض الكذا زي إيه لينا قال فلا زكات على السيد في دين الكتاب مثال. المثال الثاني قال ولا في حصة المضارق مسألة الأولى مش موجودة الآن المسألة الثانية اللي تهمنا موجودة ومسألة عملية والكل بيقع فيها الملك التام لابد من ده شرط عشان تجب عليك الزكاة لابد من الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتاب الصورة اللي احنا ذكرناها من شوية السيد قال للعبد بتاعه يعني اذهب فعمل لي وانا احررك انت تملك يسوي كام الف جنيه روحت الف جنيه وانا اعطقه ف في حال ما هو العبد ذهب لكي يأتي بهذا المال بعبد مكاتب الآن عبد مكاتب الآن طيب هل السيد هل السيد يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال اللي هو الألف جنيه دين الكتابة وهو تبدين تب تبدين على العبد هل يا ترى أنت الآن بتساوي ألف جنيه اطلع اشتغل واتل ألف جنيه عشان إيه أعطيكوك طب أنت ما تخرج الآن أصبح عليك كلية ألف جنيه في زمتك طب انت كعبد تستطيع تعجز نفسك ولا تستطيع تعجز نفسك يبا لا يلزم السيد اخرج زكاة الايه المال وهو مال الكتاب اللي عاوزي يذكره فلا زكاة على السيد في دين الكتاب بغير خلاف علمنا ولا في حصة المضارب بس امته لا في حصة المضارب من الربح قبل القسم نص عليه الامام احمد رحمه الله ايه موضوع حصة المضارب ديت المضاربة دي من الأبواب أو كتاب من الكتب أن أخذت إن شاء الله في الشركات في الشركات أنواع كثيرة منها شركة المضاربة شركة المضاربة. المضاربة باختصار أنا معي مال ولكن لي التجارة وإنت تحسن التجارة وليس معك مال يبقى أنا أعطيك هذا المال لكي تضرب به في الأرض لكي تضرب فيه فيه. خد تجدل بالمال ده خد اشتغل بالمال ده بس المال ده حطه في كزب أو في كزب أصناف وأشياء أسمها هالك. يعمل به كذا وعمل به كذا ويعمل به, به كذا وما تخليفش. اسمه المضارب اسمه المضارب. إنسان معه مال ولا يحسن صنع ولا يحسن تجار لا يعرف يشغله ولا يعرف يحطه في شيء. هو ما يعرفش هو معاه مال بس عاوز يدي الواحد يشغله. اللي بشغله سموا ايه مضارب. سموا مضارب. ما من الضرب قرع الأرض كانوا يضرب في الأرض يعني يروح يبيع وروح يشتري ويروح يفعل هذه الأشياء. دي اسمها يعني المضاربة وطبعاً ما بننصحش كده ما بننصحش كده أبداً يعني ما بننصحش من حد يشغل فلوسه عند حد لا الناس بقت دلوقتي الوقت إلا من رحم الله ماشي لا تقول لي لا أخ ولا أخت ولا فخ ولا طخ لا ما فيش حد يشغل فلوسه مع حد معاك فلوس حطها معاك ما تقول لي الشيخ فلان زكاني زكى فلان والشيخ فلان حطت معاك فلان بعد كده تتعيط بالك وتصوت وتقول الحجوني ما فيش حد يخلي بلكم يا جماعة. ما فيش حد يشغل فلوس مع حد عاجش الكلام ده بننصح به من سنوات من سنوات ما تقول ليش ده آخر ملتاحه وما شاء الله والشيخ الفلانه معه فلوسه والشيخ العلانه معه فلوس لا خلي فلوسك معاك للأسف بعض الناس بهب يعني زك فلان وزك فلان لا الأموال صعب الأموال صعب إن شاء الله ما ندرس في ال الجزء الثاني ولا في الآخر العلماء بيقولوا المال محل الخيان الجملة ده عاوز تحطاب ونقصين وتحفظ المال محل الخيان عشان تعرف أخلاق إنسان يبقى الأموال، عشان تعرف أخلاق إنسان عشرة فترات، عشان تعرف أخلاق إنسان سافر معاه يبقى المال محل الخيان، ممكن يبقى إنسان متسنن ومتزم، وساعة ما يخش في الأموال الدرهم والدينار يبقى ناس الله عفلا عفوا نصاب يبقى كذا وأكثر الناس يعني كما أخبر الله تبارك وتعالى فاسقون يبقى خلي بالكم بلاش موضوع التشغيل مع الأخ فلان وأنا في الأخ فلان والأخ فلان ما شاء الله والشيخ فلان لا بلاش هذا الشيء. لا شيء أخوة عشان ما تنتموش بعد كده سلمنا يعني عملت هذا الشيء يعني سلمنا والعز الله فعلت هذا الشيء وديت فلوسك مع فلان ولا فلان وينصب عليك وخذ وترى الحكم يكون إذا يقول الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضار ولا في حصة المضار المضاربة بتكون إما بالدورة أو بالأشهر أو بالسنة على حسب؟ على حسب الدورة بتاعته وبتاعت مجسمينها ازاي؟ اما ان احنا كل شهر هنصفي مع بعض يبقى اخد المال ده شغاله لما تاخد المال تشغله طيب هنصفي هتديني ربحه كل جديه والله كل شهر كل شهرين كل ثلاث شهور كل دورة طيب الدورة مقدرها ايه؟ ست شهور لا مش ست شهور خليها سنة يبقى على حسب ما يتفقان على حسب ما يتطافقها الشركة يبقى من بداية المال مشتغل ممكن ممكن يخسر طيب أنا اديتك ط 1000 جنيه تطرق بهم في الأرض الألف. طيب القسم بينه وبينك هتكون الربح. نسبة الربح هتكون إيه؟ والنسبة يا إخوة عشان ما تكونش رباوية لابد تكون نسبة من الربح مش على أصل المال زي بعض إخوانا ببعين النسبة عشان تكون نسبة صحيح غير رباوية بتكون من الربح وليس من أصل المال ما تقولوش هديك 1000 جنيه على كل 105 أو على 105 أو على 110 لا على رأس المال ربح ما فيش خلاب بين أهل العين لكن إنما تكون النسبة من الربح النسبة من الربح يبقى أنا وأنت نتفق النسبة تكون بين ايه والله النص الربع طبعا نديتك ألف ننتشتغلهم والنسبة بيننا منصفة الالف كسبوا ألف يبقى انت لك 500 خمسمية و... و... و... والك ايه 500 طيب 500 وخمسمية ال الربح ده بسميل علماء وقايه لرأس المال وقاي الرأس المال ممكن اخذ الربح المال يخسر طيب يبقى الآن المال ال500 بتحتك اللي الربح والخمسمائة بتحتي أنا ده مال مستقر ولا مال غير مستقر غير مستقر غير مستقر يب لا تجيب فيه الزكاة حتى أقبضه حتى إيه حتى أقبض هذا المال دي اللي بيسكروه هنا ولا في حصة المضارب اللي المكسب يعني قبل الإيه قبل القسمة لما نقتسم نقسم أنا وأنت يبأ أنت حست مالك وأنا حست مال تصرف فيه عليه زكاة الإيه يجب عليه زكاة المال في صورة تانية مهمة جدا بيخطأ فا كتير من الناس وخاصة الأخوة أنا الآن صاحب المال أنا ليه ألف اتنين. قلت له أخواني الألف جنيه شغله فخذت الألف جنيه شغلته وال1000 جنيه كسبوا 1000 يب أنت كصاحب أنا كصاحب المال ليه ألف وكم وخمسمائة وأنت لك كم خمسمائة أنت لمضارب يبلي وأنا كصاحب المال ليه المال اللي وراثي المال الألف والنماء اللي هو stand 500 طيب رأس المال و المال حال عليه الحول حال عليه الحول ولم يحول الحول على الربح ولم يحول الحول على الربح أنا أنا كصاحب المال كصاحب المال ال 1500 أما طلع زكاة مالي هطلع على كام لاحظ قبل ما تجاوب أن الاصلي المال الاصلي المال حالة عيال حول لو ألف جنين بجالهم سنة شغالة بجالهم سنة شغال الألف جنين بجال وسادة رأس المال هو الخمسمائة لم يحول عيال حول أما نقتست أنت تقبض ملك وتحوزه وأنا أقبض مال واحوزه واخد المال أنا كصاحب المال لي الألف الأصل بتاعي أخوته وكمان إيه الخمسمائة أما لا يطلع, يطلع على زكاة مال هطلع على كاما على الألف ولا على ألف ها على ألف بس مش على 1500 ألف, ألف بس هو ابض خلاص هو كل هو أبض. ألف 1500 في 8 و20 ابض خمسومة. على ألف بس مم. انت بالذات لازم تعرف المساله دي في مسائل كده بتعمد أسألها لكم وكوسي بتسألت السؤال ده ماشي ما فيش حد من العلماء جال يطلع على الالف بس على الالف و الخمسمية ماشي إذا لك تعمدت لأن عارف انتو كتير بيخوانا حتى بيفتق بالخطأ ماشي تقول لك هو الف بس تريد تكلمه وقول لك مواسل الخمسمية ما بلغش علهم النصاب هذا خطأ مش حد جال من العلماء كده يبا حتى لو لم يحول الحول على النماء فهذا النماء من أصل المال حوله بتابع لإيه لرأس ما تطلع على إيه؟ على 1500 ما تطلع تطلع على 1500 حتى لو إن الربح بتاعت لم يحول عيلي الحول طيب تطلع أنت على 1500 من أول ما شغلت الألف طب أنا با أنا اللي كنت مضارب لي 500 الآن أطلع على بهدوء ها ها انت. ها <تصفيق> أنا الآن كمضارب أن ما قبضت الخمسمائة من من قبل أن أقضي الخمسمائة هذا المال غير مستقر هذا المال غير مستقر يبّ طالما مال غير مستقر لا يجب عليه الزكاة في حال أنه قبضت المال واقتسمنا اقتسمنا أنا وأنت يبّ أصبح المال ملكي عليه ملكي تام ملكي مستقر أصبح المال إيه؟ <تصفيق> ما المستقر يبى يجب علي الآن ان أحسب من أول مقابض الخمس مئة إذا حال علي الحول أخرج إيه؟ أخرج زكاة المال، أخرج زكاة المال. مش مجرد إن أنا أقبض الخمس مئة أطلع الزكاة بخلاف مين؟ بخلاف مين؟ بخلاف اللي هو صاحب المعالجين شغلة ذكرناها. بخلاف اللي هو صاحب إيه؟ صاحب رأس المال. مجرد ما يقبض المال يقبض المال. يجب عليه أن يخرج إيه؟ زكاة المال. طالما المال بلغ نصاب. وكان حال عليه الحول من أول ما بدأ يشغل هذا المال خلي بالكم مسألات ديات كتير من إخواننا يعني ما يقودش باله وبيقع خطأ في بعض الإخوة حتى طلبة العلم يتسرع برضه ويفتفى خطأ خلي باله يقول الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة نفسه لإمام أحمد رحمه الله بيذكر برضه مسائل بقى متفرعة ومهم جدا المسائل ديت وكل الناس يعني أو معظم الناس بيسأل فيه إيه هي؟ بيقول من له دين على ملي من له دين على ملي زكاه إذا قبضه لما مضى وبيقال قال علي بن أبي طالب والثورين وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبي عليه إخراج الزكاة في الحال عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه يقبض وعن عائشة رضي الله عنها ليس في الدين زكاة ليس في الدين زكاة حسن الشيخ الألبان معاني بن مسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة إيه الصورة؟ صورة مهمة وصورة عملية واقعية بيتحصل لمعظم الناس وبيكسر السؤال فيه من له دين على ملي أنت إذا كان عليك إذا كان لك دين عند الناس إما هذا الإنسان الذي عليه الدين إما له حالتان إما أن يكون مليء أو غير مليء مليء بمعنى غني يعني فلان خد منك إيه مال فلان خد منك إيه مال هذا الإنسان الذي أخذ المال إما أن يكون مليء غني وإما أن يكون غير مليء غير مليء يعني فقير يعني طيب يا طرى في حال ما هذا المال عنده خد منك ألف جنيه ظل عنده سنة سنتين ثلاثة أقل أكثر يا طرى هل يجب علي أنا صاحب المال اللي هو مش في إيدي أخرج زكاة هذا المال ولا ما أخرج الزكاة هذا المال ده الصورة اللي بذكر كتير من الناس لك أنا ليه فلوس عند الناس بس بحال عليهم الحول أو بجالهم سنة أو أكثر هل يجب عليه إخراج الزكاة ولا ما يجبش عليه إخراج الزكاة نسأل الأول الفلوس ديت اللي هي لك عند الناس بره هل ترى الناس دولت أملياء أغنياء ولا يطرى هم أغنياء بس مو مواطلين ولا يطرى أنهم أصلا فقراء وغير أملياء فبنسأل الأول قبل من نجاوب. هنا يقول من له دين على مليء الإنسان مليء إديت إنسان مال وهذا الإنسان الذي أخذ منك المال كان غني وغير مواطل غير وماض يعني في وقت ما تقول له هات المال يقول لك المال بتاعك وجزاكم الله خير اللي انت في كربطي قربيطي وما ادكش فلوس مزوره مثلا واخد بالك ما ادكش فلوس مزورة ولا ولانه لا ده هو جزاكم الله خير خد المال وهذا الشيء يبقى تعمل ايه أما تقبض هذا المال هل تزكيه للأعوام الماضية ولا يا ترى تزكيه وهو وهو عنده ولا ترى أما تقبضه تزكيه لعام واحد ولا الأعوام الماضية دي الصورة اللي بيذكرها هنا نشوف تاني مع بعض بالراحة كذا من له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مض يبقى كأن القول الأول لك عند فلان مليء هذا الإنسان مليء لا يجب عليك إخراج الزكاة الآن وهذا المال عنده إذا قبضت هذا الماء زكيته لمئين لما تشوفوا عنده بالو كام سنة سنتين يبقى لما مات ده القول الأول به قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإصحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحاج وإن لم يقبضه وده اللي احنا بنفتي به وده اللي احنا بنفتي وده اللي احنا بنرجحه وبنختاره طالما أنه مليء طالما أن الإنسان الذي أخذ منك مال كان, إيه؟ كان مليئا كان غنيا يبقى يكون يكون غني كأن هذا المال معك أنت كونك متدي إنسان أمين وإنسان غني وإنسان غير مماطل وإنسان غير جاحد هذا المال الذي عنده إذا حال عليه الحول لابد أن تخرج زكاة المال لأنه كأنه في جيبك الآن كأنه في جيبك الآن وداء الراجح والأحوض من حيث الدليل وتقول عائشة رضي الله عنها ليس في الدين الزكاة أدى ماذا بعائشة رضي الله عنها؟ طيب يا ترى ده يحمل عائه ليس في الدين الزكاة حديث عائشة أو قول عائشة أو فتوى عائشة رضي الله عنها تحمل على الإنسان غير المليء تحمل على الإنسان غير المليء وعند المسايب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة لسنة واحد يعني إذا قبضت هذا المال تزكيله لسنة واحدة مش لأعوام الماضي ولكن الصواب والراجح من حيث الدليل بل يعني من حيث الأحوض أن هذا القول الذي ذكرناه أنه يزكيه وإن لم يقبضه انه زكي لجميع ما الأعوام وإن لم, لم يقبض يبقى فلان واخد منك فلوس ويجل لك والله إن أخدت بعد سنتين يبقى بعد السنتين دولة تنتظر وتدفع المال زكاة المال ولا ان أن إذا زكيت مالك تزكي, تزكي هذا المال يعني الصورة الأخيرة والواضحة أنت معك خمسين ألف خمسين ألف الآن سيولة في ديك وليك بره عند واحد مليء خمسين ألف فمادري تطلع زكاة مالك تطلع على ال50 ولا على المتألف؟ على المتألف بشرط يكون ايه بشرط يكون اللي اخذ ال50 ال50 ملي انسانيه ملي ده الراجح فيه طيب الصوره يقول وفي الدين على غير الملي تو الدين على غير الملي يبقى عندنا الدين على ملي او على غير ملي يقول وفي الدين على غير الملي والمجحود والمغصوب والضائع روايتي يبقى ضرب لنا صور ضرب لنا أمثلة. بيقول الدين على غير المليء أو الدين المجهود الدين المجهود يعني إيه أنت خدت من ألف جنيه أنا خدت منك حالي ما شفتكش ما رفقش وأنت اسمك إيه جحد هذا المال وكثير من الناس كده تحسن إليه يسيء إليك حاجة غريبة الشكل أخلاق غريبة الشكل فعلا والله تحسن الإنسان يسيء إليك علم نفسك الوفاء، علم نفسك الصدق والإخلاص ما لا يشكر الناس لا يشكر الله أما إنسان يسدي إليك معروف أما إنسان يقف بجوارك يبقى احفظ له هذا الجميل احفظ له هذا الجميل اشكره, اشكره فإن كفرته كفرت هذه النعمة ولم تشكره يب أنت لا تشكر ربك تبارك وتعالى من لا يشكر الناس لا يشكر الله نبي عليه الصلاة والسلام امرأة يهودية, امرأ يهودية سقطوا شربة ماء عليه الصلاة والسلام فحفظ له هذا الجميل وكان يغير يغير ويحارب الكفار ويأتي عندها لا يحاربه ولا يغير عليه وكان هذا الخلق الحسن سبب الإسلام هذه المرأة وأتت بقومه مرة من المرات قالت انظروا إلى هذا الرجل يغيروا على من بجوارنا ولا يغيروا علي ليه والله إنه رسول حق فكان ساب إسلامها حسن خلق النبي عليه الصلاة الوفاء الوفاء تكون وفي مع المؤمن مع الكافر مع البار ومع الفاجر أباك أخوك أمي يحسن إلي أخوك يعاملك معاملة طيبة لماذا لا ترد له هذا هذا الكلام وهذا الفعل بالوفاء تكون وف اللي احنا بنسميه احنا يعني في اللغة الدرجة بتاعتنا إنسان ما عندهش أصل ذن ما عندوش أصل اللي هو ما يحملش جميل لك فلان ده ما عندوش أصل كتير من الناس كده ولا حاول ولا قتل تحسن ليه مش هو ما يحسنش إليك لا ده يسيء إليك كمان يسيء إليك ويتخلى عنك في أحوج المواقف التي أنت تحتاج إلى الوقوف أو وقوف بجوار تبليه كده يبى إنسان أعطاك مال وقال لك والله المال ده يعني فك بزنجتك فك كذا أما يجي يسألك ما تقولوش أنا ما خدت الشيء ده الفقراء بيسكروا ما تركوا شريلك ولا ورثة إلا تكلموا عليك حكم المال مجهود قد يتك ألف جنيه هل شفت منك هذا؟ فين ألف جنيه دي؟ يا طرى تزكي هذا المال المجحود ولا ما تزكيهوش؟ الصورة الثانية المغصوب المغصوب إنت ماشي وحاطط في جيبك ألف جنيه وماشي في السوق واحد نصل نشالهم منك أو واحد غصبهم منك واحد خد ايه؟ المال من غصبك يا طرى أما يأتي عليه الحول تزكي هذا المال مغصوب ولا لا تزكيه إلا إذا قبضته في يدك ده المال مغصوب الشيء الثاني المال الضائع المال الضائع مال الضائع إنسان كان شايل المال في مكان وبعدين ضع من ما أعرفش هو فيه المال ضائع يطرى يزكي هذا المال إذا حال عليه الحول ولا ما يزكوهش دا اللي بسميه العلماء المال الضائع فكل هذه الصور بيقول فرويته في رويته. فيه أيه روايته نشوف كلامه كذا إحداهما لا تجب فيه يعني لا تجب فيه الإيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة ده كلام من ده يقول هو قول إسحاق وأهل العراق وأهل إيه وأهل العراق أهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتاب أشبه الكتاب يقول لا شيء فيه ولا يجب عليه زكاة مال تعله إيه بيعللها بإيه بيقول هذا المال التجهب الزكاة في خمسة أشياء في سائمة بهمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض الضجار إبه سائمة بهمة اللي هي إِيَّ سائمة بهمة الأنعام الابل والبقر والغنم السائمة بمعنى التي ترعى يعني ناخوذة من السوم اللي هو الراعي إبه ترعة أكسر الحول وطرعى المباح ترعى المباح من الكلأ إبه الكلأ العشب اللي هو ينبت خلقة يبقى دي ترعاه هذه البهائم الحيوانات المواشي يبقى فالزكاة النوع الثاني في الخارج من الأرض في الخارج من الأرض إما يكون زروع أو سمر إما يكون زروع إما يكون سمر الزروع أو السمر السمر الفاكهة أو الزروع اللي هي يعني القمح والرز وغيرها من الزروع يبقى تجيب فالزكاة بأنصباء معينة نعرفه بعد ذلك بالتفصيل وفي العسل العسل مختلف في العسل مختلف الحنابلة بيقولوا في العسل زكاه الجماهير على انه ما لهوش ولا شيء الجماهير على ولا شيء ده كلام العسل وهنشوف هل هو الراجع فيه زكاه ولا ما فيهوش زكاه يعني لما يأتي بالتفصيل ان شاء الله يقول في الأسمان وفي الاسمان الاسمان اللي هي ايه الأسمان اللي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأمواج معت مال إما ذهب أو فضة أو ما يقوم مقام إليه الأموال السيولة اللي إحنا معنا الجنهات الريالات الدرارات هذه الأشياء يبقى الأسمان وما يقوم إيه مقامه وفي عروض التجارة عروض التجارة عروض التجارة إنسان عنده محل عنده محل أدوات كهربائية أدوات منزلية بيتاجر في أي إيه محل أو أي محل أي تجارة معينة بيتاجر فيه طيب ده عليها زكاة ولا معناها الزكاة عليها زكاة عليه زكاة الإنسان بعد ما يمضي على هذا السلع عام هجري كامل يقوم ما في المحل بتاعه من البضائع من السلع ثم إيه؟ ثم يخرج زكاة ماله بس الصورة هتجي إن شاء الله معنا بالتفصيل ولكن في عجلة كده عشان اللي عاوز يطلع زكاة ماله أما يجي يطلع زكاة مال هيحسب بسعر اليوم ولا بسعر اليوم اللي اشترى البضاعة بيته دي برضه سؤال بيكسر ماشي التجار دايما يحبوا ايه يسألون الله خير يسألون الله خير اللي هم بيسألوا في هذه الأشياء أما أنا طلع زكاة مالي أنا كعروض تجارة عندي محل أدوات كرابائية أدوات منزلية أدوات صحية أدوات أما طلع زكاة المال هذه الأشياء أطلع بسعر اليوم ماشي بسعر السلع في السوق اليوم اللي التلاجة ده 1000 جنيه ولا ترى ان انا شلت الثلاجه كنت شاريها على سعر 900 او سعر مثلا 800 اطلع بسعر اليوم ولا اطلع بسعر ما انا شال البضاعه ايه لا اليوم ها بسعر الشراء بسعر الشراء ولا البيع ها بسعر البيع ولا الشراء بسعر البيع ولا الشراء اسمها الباية. اسمها, الباية. اسمها البيع. بسعر البيع ولا الشراء آه، الوقت اللي هتبيع به الآن أنا طلعة زكاة مال الآن اليوم ماشي؟ اليوم أنا جايب الغسالة بخمسة 500 بس اليوم الغسالة بتتباع بألف نيم يبدأ أطلعها بسعر النهاردة سعر إيه بسعر النهاردة مش من السعر من الشاري لا بخلي بالك بعض الناس عاوزين عاوز بفهلو يعني عاوزين إيه بفهلا الشرع ما فوش فهلوهم هتمكر على ربنا ربنا همكر عليك تبارك وتعالى همكرون همكر الله هتحتل على ربنا ربنا يحتل عليك إياك والحياء الحيا المحرام سعر البيع سالب بيعنا هردا بكذا يبقى بسعر اللي انت تبيع به ده في عروض تجارة طيب الصورة برضو اللي بيسأل فيها كتير من الناس أنا أنا عليه خمسين ألف ولي أنا عليه خمسين ألف عليه خمسين ألف ومعاي الآن مئة ألف وحال عليهم الايه؟ يحاول هل يا ترى أطلع على الخمسين ولا أطلع على المئة ألف دي الصورة اللي بيذكرها العلماء يعني يا ترى الديون التي على الإنسان هل تخصم هل تخصم وتعد من الديون التي لا زكته فيها ولا يا ترى ان انت تطلع على الكل الصوره الصوره انا مع الصوره المسله الصوره المسله واضحه انا معايا ال 100000 السيوله في ايدي بتجربيهم بس يع... انا عفوا معايا 100000 معايا 100000 وعليا 50 معايا السيوله بتجربها في السوق ماشي وفي جيب الان وبيتي 100000 جنيه وعليا 50000 أما يطلع على زكاة مالي أطلع على المية أم أطلع على خمسين أطلع على إيه؟ أعلم أنت كريم ربنا يرزقك وإياك الكرم كريم. لكن كحكم شرعي يبقى تطلع على إيه؟ على تخصم الدين تخصم الدين وتخرج على إيه؟ على الصاف اللي معاك بس الصورة دي مش كده، الصورة دي ايه؟ مش بيطلق هو هنا يفرق لنا بين المال الظاهر والمال باطن وكانت المسألة دي مش مسألة موسلة يعني لأنها ما عادش عندنا مصدق ما فيش حد بيطلعي بالصدقة فبس نذكرها يقول يمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي حتى تخرج زكاة أموالكم ولم ينكر فكان إجماع وفي الأموال الظاهرة روايتها يعني إيه يمنع وجوبها دين ينقص النصاب يعني عليك الآن دين عليك الآن دين ومعك الآن مال ولكن هذا الدين الذي عليك ينقص النصاب الذي معك يبقي إيه يبقي تقسم النصاب تقسم الدين وتطلع إذا كان والله الصافي اللي معك بلغ النصاب تخرج عليه ما بلغ شيء بتكسم الدي بس تقسم الدين أمته يقول في الأموال الباطنة رواية واحدة الأموال الباطنة زي إيه ترى زي الذهب وزي الفضة وزي الأموال اللي هي الريالات الجنائات. البنت معك ميت ألف وعليك 50 هذا الدين تخصمه تغصم هذا الدين وتخرج على إيه؟ على المال الذي معك. دا في الأموال الباطنة. طب في الأموال الظاهرة. الأموال الظاهرة زي إيه؟ زي إيه؟ زي الزروع وزي السمار وزي المواش وزي الأعام وزي هذه الأشياء. المصدق لما يأتي شايف الأموال ده كله. عشان تقوله ده أنا عليه ديون مش هيصدق. لا يصدقه يبقى تعمل إيه يبقى العلماء قالوا في الأموال الظاهرة رويتين إحداهما يمنع, إحداهما يمنع. وهو قول إسحاق وهو قول إيه إسحاق والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي قالوا في الشرح طيب فعلا أن الأموال إذا كانت باطنة إذا كانت باطنة يخصم الدين, يخصم الدين لا. الأموال الظاهرة لا يخصم الدين،, لا يخصم الدين لأن جاب الصدقة والمصدق لا بنظرش لأنك صادق أو كاذب هو له الأموال داخل الحق لاجه ما شاء الله في كذا ارداب عاوز ياخد زكاة ماله ده انا علي كذا ارداب بكو تسلف ما بنظرش لازا الشي يبقى تفريق العلماء للمال الباطن والظاهر له وجهه ودي كلام جمهور اهل العلم لكن في عصرنا احنا كمسألة عصرية كمسألة معصرة احنا كلنا حد بيجبو الزكاة مننا فيش حد بيجبو كل واحد بيطلع زكاة ماله فالفتة اللي احنا بنختارها المناسبة لهذا الوقت إن الإنسان يخصم زكاة يخصم الدين سواء كان المال الظاهر أو المال الباطن وطلع على إيه وطلع على الصف قال ومن مات وعليه زكاة أخذك من تركت ربنا يرزقنا ويكم حسن الخاتمة إنسان مات وعليه ديون حاول بقدر المستطاع ما تخليش ديون عليك لحد ما تخليش ديون عليك لحد المؤمن دينه روحه محبوس عن الجنة بهذا الدين بهذا الدين وفي مسألة مهمة جدا يعني دايما بنذكرها للناس في الخطب وفي الدروس إن الدين لا يسقط عن الميت بالتحمل ولكن يسقط عنه بالأداء ودي الصورة للناس كلها بتعمله يبقى فيه جنازة تأتي بالجنازة وبعدين أي إنسان يقوم يقول يخونا الميت أي ديون عليه مادية حسية عليه وفي رقبات وبعدين يسيب الناس شهر شهرين شهر شهرين يا ترى الحكم إيه هل تحمل هذا الإنسان الدين عن الميت سقط عن الميت لا الدين لا يسقط على النبات إلا بالأداء ودي كلام الأم الأربعة دي كلام الأم الشافعية والمالكية والأحناف والرواية أيضا والرواية عن إيه؟ عن عند الحنابلة يبقى الإنسان بقدر المستطاع يخلص نفسه الآن ما يكونش عليه إيه؟ ما يكونش عليه ديون من مات وعليه زكاة أخذت من تركته نص عليه الإمام أحمد رحمه الله ولو لم يوصي بها لحديث فدين الله أحق أن يقضى يبقى الإنسان مات وعليه ديون يبقى قبل أن تقسم التركة لابد أن تخرج هذه الـأه هذه الأموال الدين إما يكون دين إلى الأدميين أو دين لله تبارك وتعالى دين لله تبارك وتعالى زي حج أو هذه الأشياء يب لابد أن يخرج هذا المال قبل تقسيم الـالتركة كذلك الوصية لو إن ميت وصى بالوصية أو شيء يرب الوصية دين الله تبارك وتعالى إنسان مات عليه حج وكان يملك نفقه الحج وتأهب الحج ولكن أعجلته المنية يبنى حج عن هذا الميت كذلك أيضا إنسان عليه مال الحسي لابد أن يخرج حتى ولو لم يوصب حتى ولو لم يوصي به وهناقف على يعني زكاة السائمة إذا كان الصغير يملك ألف جنيه فقط هل يخرج على الألف جنيه ولا لما يبلغ ماله ما يعادل النصاب حالا أي قيمة خمسة من ديت مسألة مختلفة بين أهل العلم هل إخراج الزكاة تكون على نصاب الفضة ولا نصاب الذهب واللي احنا بنختار الفتيه ان إخراج الزكاة بتكون الأحAZ الفقير الأحAZ الفقير وبلا شك الأحAZ الفقير هيكون على نصاب الفضة نصاب الذهب نصاب الفضة نصاب للفضة يبقى يخرج فلو إنسان بلغ ماله ألف جنيه بل سعومي جنيه يخرج عليهم إيه نصف ربع العشر اثنين ونصف في المية يعني على كل ألف خمسة وعشرين جنيه من الممكن أي يملك السيد مال العبد حتى لا يبلغ ماله النصاب وإحنا قلنا من الممكن أن يملك السيد مال العرب حتى لا يبلغ ماله النصاب يعني حيلة يعني إذا كان حيلة هي الصورة أصلاً مش موجود لكن إذا كان حيلة لا تسقط هذا المال على لا يسقط الحق على الراجح من كلام أهل العلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغرقك